أربعة. استمع وقعد ثم لون هذا فيل هذا فيل أخضر هذا ديك هذا ديك أحمر هذا جمل هذا جمل أصفر